هذا الحديث حديث الذي ذكرت لكم اقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار كانت عائشة رضي الله عنها تستغربه وتستنكره قد الشيخان عن عائشة رضي الله عنها وذكر عندها أثير هذا السؤال ما يقطع الصلاة وأجيب أمامها المرأة والحمار والكلب فقالت رضي الله عنها شبهتمون بالحمير والكلاب والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلي وأنا فوق السرير بينه وبين القبلة متجعة فأتذكر الحاجة, فأذكر الحاجة فأخاف أن أجلس فأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنسلوا من عندي رجلي وفي رواية عند مسلم يرويها عروة بن الزبير بن أختها سألت هي أنها رضي الله عنها سألت ما يقطع الصلاة فقيل لها المرأة والحمار فقالت إن المرأة لدابة سوء إذا كانت تقطع الصلاة هي والحمار المرأة إذن لدابة سوء ثم قالت لقد رأيتني معترضة أمام رسول يسول بينه وبين قبله كاعتراض الجنازة ما إن كان عائشة رضي الله عنه هذا الحديث واستبعاده واستغرابه لم يحمل ذلك العلماء على طرحه وتضعيفه بل صح ولم يردوا ما صح عن نبيهم صلى الله عليه وسلم بقول عائشة رضي الله عنه ولا غيرها مع جلالتها وعلمها بشؤون النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يعلم كثير من الصحابة فضلا عن الصحابية لكن مع ذلك حيث ثبت هذا وصح فلا يمكن أن يرد ويضعف يقال لا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله وإنما اختلفوا في تأويله ولم يختلفوا في ثبوته ونسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله عنها كانت كثيرا ما تعارض الصحابة وترد ما, ما, ما تظن أن الصحابة أخطأوا في نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم هي الآن لا تكذبهم ولكن تخطئهم في هذا الذي يذكرون وهذا كانت تفعله لما سمعت هذا الذي هو في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببعض بكي أهله وكان ابن عمر أيضا يحدث بذلك بلغها ذلك فقالت لا والله تحيف قالت لا والله ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت لا يعذب ببكاء أحد ولكن قال إن الكافر يزيده الله عذابا ببكاء أهله وإن الله له وأضحك وأبكى ولا تزر وزرات إنسان أخرى فلما قلها إن الذي ينقل هذا ويذكره ويحدث به عمر وابنه قالت إنكم لتحدثوني عن غير كاذبين ولا مكذبين ولكن السمع يختير ومع ذلك لم يطرح العلماء قديمهم ونآخرهم لم يطرحوا هذا الحديث استنكار عائشة ألصحوا واعتذروا لعائشة ووقع لعائشة مثل هذا لما, قال لما نفت كون النبي صلى الله عليه وسلم بالا قائما رأوا الإمام أحمد في مستدهي عن عائشة رضي الله عنها قالت من حدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم بالا قائما فلا تصدقه ما بال النبي صلى الله عليه وسلم قائماً منذ أنزل عليه القرآن ولكن حذيفة بن اليمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم بالقائماً قد روه الشيخان عن حذيفة بن اليمن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم آتى سباطة قوم فبال قائما سباطة الموضع الذي توقفه الكناسة هذه الحاديث وأضرابها مما استغربته عائشة رضي الله عنه واستبعدته لم يطرح العلماء تلك الأحاديث بسبب استغرابها واستبعدها وإنما اعتذروا لها أنها لم تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تعلمه من شأنه وعالمت إما من القرآن أو من, أو من الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينافي ذلك الذي سمعت فاخذت ما علمت وطرحت ما استغربت وستبعدت. ولكن العلماء لم يطرحوا ذلك لطرحها إياه وإنما اعتذروا لها بهذا الذي ذكرت لكم وقد جمع إمام الزركش هذا أحد أئمة الشفعية كتابا في هذا الذي ردته عائشة على الصحابة وأجاب عن ذلك في وهذا كتاب المطبوع سماه هو الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة هل الآن أنتم ترون أن عائشة على فضلها ومخالطتها للنبي صلى الله عليه وسلم وعلمها بشؤونه ودواخر أموره ما لا يعلمه كثير من الناس مع ذلك لم يؤخذ بقولها في ترك ذلك الذي صحى عند العلماء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فغيرها ممن هو أبعد عن حالها أبعد له أن يقبل الناس قولها فلذلك عندما يقوم بعض الناس مثلا ويتحدث عن أحاديث مما صحى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يناقش العلماء في صحته ويظهر له بادي الرأيه أن هذا الحديث إما يناقض عقلا أو يناقض واقعا أو يناقض علما جريبيا فينبغي أن يطرح ويرد هذا مما ليس بمعهود عند العلماء هذا النوع من التعامل مع السنة ليس معروفا ليس معهودا عند العلماء وإنما هو من البداع المحدثة المنكرة التي أتى بها من لا يخاف الله أن يرد الوحي بمثل هذا؟ هذا لم يقبل من عائشة رضي الله عنها فكيف يقبل مغيرها الآن قد هذا الحديث الذي ذكرت لكم الكلب الأسود شيطان قد رد تدرب له الأمثال فقد سمعنا من العلماء ممن أدركنا عصورهم من استغربه ويقول الآن هذه معامل تشريح موجودة والعلم الأحياء معروف الآن وتقدمه تقد لم يكن معودا عند أولين فأتوا بالكلب الأسود وأتوا بالكلب الأبيض وأتوا بالكلب الأحمر وشرحوا كلا وانظروا هل ترون من فرق حيث لا فرق فكيف يقال هذا الشيطان وهذا ليس بشيطان أبمثل هذا ترد الأحاديث وهل غفلت الناس على المثل سبحان الله تشرح ما هو القطع الكلب حلو هل عاجز الناس على المثل هذا سنين طوالا وقرون طوالا حتى يأتي الناس في هذا القرن الذي قل فيه, فيه العلم والتقوى فيضرب في للنبي صلى الله عليه وسلم حديثه بمثل هذه القول عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقنا من ضلع هذا الحديث بالصحيح أيضا لا يمتري أحد من العلماء في صحته لا يمترون في صحته لا شك عنهم بصحة من يقول ممن يحسب على الدعوة الإسلامية على الصحوة الإسلامية وعلى مفكير الإسلاميين كأن الناس لا تفكر إلا هذا الذي ينسيب نفسه إلى التفكير الإسلامي وكأنني وأنتم وجميع من خلق الله ووضع في أذهانهم عقولنا ما تنفكروش حناح تأتي من يفكر لنا يقول كيف هذا الإسلام الذي يأتي بتشريف المرأة وإعلاء قدرها وكذا يصفها بضيلة لا ويرد حديثا بمثل هذا وبإنها عليكم هل هذه؟ عقول نفرح بها ونطمئن إليها ونستند إلى ما تقول ولا الناس غريب أن الذين كانوا يودون التطلب كانوا يتطلبون ويبحثون لمناقبة القرآن ومناقبة السنة وحتم المستشرقين الكافرين ما ضربوا الأمثال بمثل هذه السطحية الناس تبحث عن شباة قوية تحتاج علما وإعمال فكر لردها هذا الكلام هذا البسيط الابتدائي ابتدائي هذا كلام ابتدائي حتى أولئك الناس الذين كانوا لا يؤمنون بهذه الرسالة لا, لا يعدونها شبهة ثم هناك أيضا مسألة غريبة احتاج إلى الكلام عنها في هذا المقام الشيخ العلام المنقطع النظير طهر بن عاشو رحمة الله عليه هذا الرجل حدثني شيخ مصطفى النجار رحمة الله عليه أنه كان إذا ذكر عند شيوخه قال أحدهم إما السيح محمد بن عبد النبي رحمة الله عليه أو الفقه محمد بن عبد النبي رحمة الله عليه الشك مني أنا أنهم كانوا يقولون إذا ذكرت طهر بن ذلك عالم الشماء الإفريقي وفعلا هذا ذك رجل فحل عالم نحرير في المعقولات والمنقولات ولكن له في هذا الموضع كلام غريب جدا قال ما ملخصه إن بعد سكا المدينة قالوا إن المصله إذا قام إلى صلاته فمرت أمامهم رأة أو كلب أو حمار بطلت صلاته قال هو هذا القول لبعض سكه المدينة وإنما سرى هذا القول إليهم من أوهام تترقت إلى أذهانهم بسبب تأثيرهم بأحوال لبعض أهل الكتاب فإن المدينة قطنت فيها طوائف من اليهود القينقاع والنظير نظير وقريضة وخيبر وكان الغالب على اليهود تحقير المرأة وتنجيس أحوالها فسرى ذلك إلى سكاة المدينة إلى بعضهم حتى قالوا يقطع الصلاة المرأة إذا مرت بنيد ذي وهذا كلام غريب جدا عجيب جدا ولا سيما من مثل الشيخ طارم يعني رجل مستبحر هذا رجل بحر يقول مثل هذا الكلام غريب جدا لكن قالوا له قديما لكل صار من نبوه ولكل عالم من هفوه ولكل جواد كبوه لا لا يعني فيه وانما ذكرنا لكم هذا الكلام لنبين لكم ان هذا طبعا انتم الان قد علمتم ان منشا هذا القول ليس اوهاما سرت من الى المدينة المدينه امين احوال اليهود وان وكنا لا ندفع ما قال الشيخ ان انهم كانوا ينجسون المراه ويحقرونها ولكننا ندفع أن هذا, هذا الفرع من فروع الفقه سببه تأثرهم بأحوال إنما سببه اختلافهم في هذه الأحاية الصحيحة التي نشك في صحتها وأعجب من ذلك أن يقال إن سكان المدينة يتأثرون بأحوال يهود والرسول صلى الله عليه وسلم بين ظهرانهم وهب أنهم تأثروا لليهود مما يصادم الشرع ويخالفه هل يقرون على ذلك؟ والرسول صلى الله عليه وسلم معاهم ثم قدت قولوا لي هذا كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان التأثير والتأثير بعد وفاة الرسول صلى فأقول لك حينئذين وهل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في المدينة وحواليها من اليهود يعني ما, ما يصح أن يؤثر فقد نفو وترد من المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم حي وما بقيا إلا في, في خيبر ابقية و... و... هناك مزارعة سيخرجها عمر في عهده يعني ستحتفي بعد النبي بعد موته لم يبقى من اليهود ما يصلح أن يكون له تأثير ثم الأغرب من هذا أن هذا القول ع... يعني قول بقطع الصلاة هو قول, أبي... قول لأبي سعيد الخدري ولأيس ابن مالك وهذا من صغار الصحابة وصغار الصحابة أكثر عايشهم في الإسلام وليس أكثر عيشه في الجاهلية والذي أكثر عيشه وأطول عيشه في إسلام أي تأثر بأحوال إسلام يعني تأثر بأحوال غيرهم ولسيما مثل أنس بن مالك الذي هو خارج وارج بيت النبوة ثم هو قول حسين البصري وهو ليس بمدني أصلا وذلك استغربنا هذا القول جدا من الشيخ طهر رحمة الله عليه